بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنستأنف اليوم بتوسيق الله وعونه تفسير الجزء الخامس قراءة من المختصر في التفسير اللهم وفضل أعوذ بالله من الشزء رحمه والخلاة من النساء لا عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله فيحل لكم مطؤهن بعد استبراء أرحمهن بحيضة فرض الله ذلك عليكم فرض وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين الزنا.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 ومن لم يستطع منكم قولا اي ان تحلم الصلاه المؤمنات فمنا هلكت ايمانكم فاذا سنقلنا في نفسه فعلي فعليهم فعلي على نفسه من العذاب ذلك لمن نفسه فعلي منكم نفسه فعلي خير لكم والله ومن لم يستطع منكم ايها الرجال لقلة ماله ان يتزوج الحرائر من النساء جاز له نكاح الاماء المملوكات لغيركم ان كن مؤمنات فيما يظهر لكم والله اعلم بحقيقه ايمانكم وبواطن احوالكم وانتم وهن سواء في الدين والانسانيه فلا تستنكفوا عن الزواج منهن فتزوجوهن باذن مالكيهن وآتوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة هذا إن كن عفيفات غير زانيات علنا ولا متخذات أخلاء للزنا بهن سرا فإذا تزوجن ثم ارتكبن فاحشة الزنا فحدهن نصف عقوبة الحرائر خمسين جلدة ولا رجم عليهم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 والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته أنشر عليهم نكاح الإماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنا تريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليكم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 لشؤونهم فوائد من الآيات أولا حرمة نكاح المتزوجات حرائر أو إماء حتى تنقضي عدةهن ايا كان سبب العده. ثانيا أن مهر المرأة يتعين بعد الدخول بها وجواز أن تحط بعض مهرها إذا كان بطيب نفس منها ثالثا جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا رابعا من مقاصد الشريعة بيان الهدى والضلال وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردهم إلى الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين الله يريد أن يتوب عليكم ويتجاوز عن سيئاتكم ويريد الذين يميلون مع شهواتهم أين مالت ويتبعون أهواءهم أن تميلوا عن طريق الاستقامة ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وقل قليلا ضعيفا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 معكم وأموالكم وأعراضكم ومن يفعل ذلك عدوانهم وظلهم فسوف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 إنو ما فضل الله به على بعد الرجال نصيبا لمن اكتسبوا ولا تتمنوا أيها المؤمنون ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي إلى السخط والحسد فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال فللرجال نصيب من أعمالهم وللنساء نصيب من اعمالهن فكل منهم لا ينال ثواب غير ما اكتسب واسألوا الله من فضله يستجب لكم إن الله كان بكل شيء عليما فيعطي بعلمه ويمنع بعدله ولكل من جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شديدا ولكل واحد منكم جعلنا له عصبه يرثون مما ترك الوالدان والاقربون من ميراث والذين عقد والذين عقدتم معهم الايمان المؤكده على الحلف والنصرة فاعطوهم نصيبهم من الميراث إن الله كان على كل شيء شهيدا ومن ذلك شهادته على ايمانكم وعهودكم هذه والتوارث بالحلف كان في صدر الاسلام ثم نسخ فوائد من الآيات أولا سعة رحمة الله بعباده فهو سبحانه يحب التوبة منهم والتخفيف عنهم وأما أهل الشهوات فإنما يريدون بهم ضلالا عن الهدى ثانيا حفظت الشريعة حقوق الناس فحرمت الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض ورتبت أعظم العقوبة على ذلك ثالثا الابتعاد عن كبائر الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة, ومغفرة للصغائر سبب لدخول الجنة ومغفرة للصغائر رابعا الرضا بما قسم الله وترك التطلع لما في يد الناس يجنب المرأة الحسد والسخط على قدر الله تعالى الرجال القوامون على النساء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 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ يَا أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ وَإِنْ خِفْتُمْ يَا أَوْلِيَاءَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَصِلَ الْخِلاَفُ بَيْنَهُمَا إِلَى الْعَدَاوَةِ فابعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة ليحكم بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما والتوفيق أحبه وأولى فإن أراده الحكمان وسلكا الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله بين الزوجين ويرتفع الخلاف بينهما إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء من عباده خبيرا بما يخفونه في قلوبهم وَقَضَىٰ الله أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ لا الله وحده بالانقياد له ولا تعبدوا معه سواه وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرهما وأحسنوا إلى الأقارب واليتام والفقراء وأحسنوا إلى الجار القريب والجار الذي لا قرابة له وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل وأحسنوا إلى مماليككم إن الله لا يحب من كان معجبا بنفسه متكبرا على عباده مادحا لنفسه على وجه الفخر على الناس الذين يدخلون ويأمرون الناس ما ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرهم بذلك ويخفون ما اتاهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره فلا يبينون للناس الحق بل يكتمونه ويظهرون الباطل وهذه الخصال من خصال الكفر وقد أعددنا للكافرين عذابا مخزيا. فوائد من الآيات أولا ثبوت قوامة الرجال على النساء بسبب تفضيل الله لهم وبسبب ما يجب عليهم من الحقوق وأبرزها النفقة على الزوجة ثانيا للرجل الحق في تاديب امرأته إذا ترفعت عن الطاع وسلوك مسلك التدرج في العقوبة بلا ظلم ولا اعتداء ثالثا عظم الله تعالى حق الوالدين وقرنه بحقه تعالى كما عظم أمر الإحسان إلى الخلق رابعا التحذير من ذميم الأخلاق كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للناس والذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويمدحوهم ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة أعددنا لهم هذا العذاب المخزي وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان ومن يكن الشيطان له صاحبا ملازما فساء صاحبه وهذا عليهم لو آمانوا بالله وليوم الآخر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 إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئا فلا ينقص من حسناتهم مقدار ذرة تراب أو هباء ولا يزيل في سيئاتهم شيئا وإن تكن, وإن تكن زنة الذرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منه ويؤت من عنده مع المضاعفة ثوابا عظيما فكيف إذا كل أمة بشريم وزهنا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 فوائد من الآيات من كمال عدله أولا من كمال عدله وتمام رحمته تعالى أنه لا يظلم عباده شيئا مهما كان قليلا ويتفضل عليهم بمضاعفة حسناتهم ثانيا من شدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى أن يكون ترابه ثالثا الجنابة تمنع من الصلاة والبقاء في المسجد ولا بأس من المرور به دون مكث فيه رابعا تيسير الله على عباده بمشروعية التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله عز وجل أعلم منكم بأعدائكم أيها المؤمنون فأخ فأخبركم, به فأخبركم بهم وبين لكم عداوتهم وكفى بالله وليا يحفظكم من بأسهم وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وأذاهم من الذين هادوا يحركون الكذب عن نواصيه ويقول ويقول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 يلون بها ألسنتهم يريدون الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم ويقصدون القبح في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك بدلا من قولهم سمعنا قولك وعصينا أمرك وقالوا اسمع بدل قولهم اسمع لا سمعت وقالوا انتظرنا بدل قولهم راعنا لكان ذلك خيرا لهم مما قالوه أولا وأعدل منهم لما فيه من حسن الأدب اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لعنهم الله وطردهم من رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم. يا أيها الذين آتوا الكتاب من بنا نزلنا مصدقا لما معكم من قبل.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 الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه فمسخهم الله قرده وكان أمره وقدره واقعا لا محالة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما أولا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 ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون على أنفسهم وأعمالهم بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده لأنه عالم بخفايا القلوب ولن ينقص شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نوات التمر انظر على الله الكذب انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم وكفى بذلك ذنبا مبينا عن ضلالهم ألنت وإلى الذين أوتوا نقيبا من الكتاب يؤمنون للجذب والطار صاحبه يعني هؤلاء أهدا الذين عن سبيلك قولك لو تقول ويقولون الذين كفرن كلام هؤلاء طيب ألم تعلم أيها الرسول وتتعجب من حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم يصدقون بكل معبود من دون الله ويقولون مصنعة للمشركين إنهم أهدا طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوائد من الآيات أولا كفاية الله للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه ثانيا بيان جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله وسوء أدبهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم ثالثا بيان خطر الشرك والكفر وأنه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله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 فلما يحسدونهم وقد سبق أن آتينا ذرية إبراهيم الكتاب المنزل وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب وآتيناهم ملكاً واسعاً على الناس فمنهم من آمن أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم عليه السلام وعلى أنبيائه من ذريته ومنهم من كفر به وصد الناس عن الإيمان به وهذا موقفهم مما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم إن الذين كفروا بآياتنا فرفا النار كلما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 الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الطاعات سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل قدر وسندخلهم ظلا ممتدا كثيفا لا حر فيه ولا برد إن الله الله الله ما به إن, الله كان إن الله يأمركم أيها المؤمنون بأداء الأمانات إلى أهلها ويأمركم إذا حكمتم بين الناس في كل شؤونهم أن تحكموا بالعدل الذي بينه فيما شرع. إن الله نعم ما يأمركم به في كل أحوالكم إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله كل منكم. فإن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 فوائد من الآيات أولا من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما انعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض ثانيا وجوب المحافظة على الأمانات وردها إلى أهلها ثالثا وجوب الحكم بين الناس بالعدل والنهي عن الجور والظلم رابعا وجوب طاعة ولاه الأمر ما لم يأمروا بمعصية والرجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله تحقيقا لمعنى الإيمان فَرَأَى الَّذِينَ يَنكُثُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا إِلَيْكَ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 أولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء، فتولى أيها الرسول عنهم وبيّن لهم حكم الله مرغبا إياهم في الانقياد ومرهبا من الأعراض عنهم وانصحهم فيما بينك وبينهم نصحا بليغا يسجرهم وما رسلنا من رسول الله أحصلنا من رسول إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاؤوك أيها الرسول في حياتك مقرين بما ارتكبوه نادمين تائبين وطلبوا المغفرة من الله وطلبت المغفرة لوجد الله توابا عليهم رحيما بهم فلا لا يمنون حتى يحكموا كذيما All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 من قياد ظواهرهم وبواطنهم فواعد من الآيات أولا الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى ثانيا من أبرز الصفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى ثالثا أن ندبو إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى رابعا الإيمان التام لا يكون الا بالاشتكام الى الشرع مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا او افرجوا من دياركم ما فعلوه الا قلل منهم ولو انهم فعلوا ما يفعقون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 وإِنَّ اللَّهَ لَآتِيَنَهُم إِذَا تَمَّتْ نِعْمَتُنَا لَجَعَلْنَا لَهُمْ حَضِيًّا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَأَتَيْنَاهُمْ مِنْ عِنْدِنَا ثَوَابًا عَظِيمًا وَلَوْ وَفَّقْنَاهُمْ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ إلى اللَّهِ وَجَنَّتِهِ ومن يقل الله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 أيها المسلمون اقواما يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائكم لجبنهم ويبطئون ويبطئون غيرهم وهم المنافقون وضعيفوا الإيمان فإن أصابكم قتل أو هزيمة قال أحدهم فرحا بسلامته قد أنعم الله علي فلم أشهد القتال معهم فيصيبني ما أصابهم ولئن أصابهم قتل من الله يا ليتني, يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئنا لكم أيها المسلمون فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولن هذا المتخلف عن الجهاد كأنه ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه صحبة ومعرفة يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فأفوز فوزا عظيما مثلهم ليس له قصد إلا ذلك فليباطل في <تصفيق> سبيل الله الذين أشهد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 شرع الله عز وجل قائم على التيسير فلا يكلف العباد ما يشق عليهم ثانيا ثمرة طاعة الله ورسوله الفوز بمرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة ثالثا وجوب أخذ الشيطه والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدو رابعا الحذر من التباطؤ عن الجهاد وتثبيط الناس عنه لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلط العدو عليهم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستقراتين من الرجال والنساء والولداء والولداء الذين يقولوا ربنا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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين تفروا يقاتلون في سبيل المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته والكافرون يقاتلون في سبيل الشيطان وعلى منهجه فقاتلوا أعوان الشيطان فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم لأن تدبير الشيطان كان ضعيفا لا يضر المتوكلين على الله تعالى أنت وإلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة Lord, thank you.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 وفرض القتال شق ذلك عليهم وصار بعضهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا يا ربنا لما فرضت علينا القتال هل أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا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 وَإِنْ تُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَتَانُوا لَيَفْقَهُونَ حَدِيثًا في أي زمان وفي أي مكان كنتم يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال وإن ينل هؤلاء المنافقون ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا هذه من عند الله وإن ينلهم شده في ولد أو رزق تشائم من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه السيئه بسببك قل ايها الرسول ردا على هؤلاء كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره فما لهؤلاء القوم الذين يصطر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون أي حديث تحدثهم به ما أصابك من حفلة من الله وما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 فوائد من الآيات اولا وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين وذم الخوف والجبن والاعتراض على احكام الله ثانيا الدار الاخره خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته ثالثا مهما توقى المرء اسباب الموت سيصيبه حتى لو كان في اشد الحصول رابعا الخير والشر كله بقدر الله وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لاسباب منها ذنوبهم ومعاصيهم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 وَيَطُورُونَ طَاعًا فَإِذَا ضَرُدُوا المنافقون لك بألسنتهم نطيع أمرك ونمتثل فإذا خرجوا من عندك دبر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما اظهروا لك والله يعلم ما يدبرون وسيجازيهم على كيدهم هذا فأعرض عنهم ولا تلتفت إليهم فلم يضروك شيئا وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه وكفى بالله وكيلا تعتمد عليه فَلا يَتَدَبَّرُ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 ولو أتّوه إِلَى الرسول وإبلاغ من الأمر منهم لعلمة الذين مِنْهُمْ الذين الَّذِينَ منهم ولو لا تقبل الله علمنه رحمة له لتبعه الشيطان إلا قليلاً وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وصروههم خوفهم وحزنهم افشوه ونشروه ولو تأنوا وأرجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من يلي أمورهم وشؤونهم لتعرف أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه من نشر أو كتمان ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلا منكم <تصفيق> فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لأعلاء كلمته ولا تسأل عن غيرك ولا تلزم به لأنك لا تكلف إلا, إلا حمل نفسك على القتال ورغب المؤمنين وحثهم على القتال عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين والله أشد قوه وأشد عقوبة من uh,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 وَإِذَا la ru إذا سلم عليكم أحد فرد السلام عليه بأفضل مما سلم عليكم أو رد عليه بمثل ما قال والرد بالأحسن أفضل إن الله كان على ما تعملون حفيظا وسيجازي كلا بعمله فوائد من الآيات أولا تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله لسلامته من الاضطراب ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام ثانيا لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين أو دب الرعب بين صفوفهم تويتر يا أبو سعد. ثالثا التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم رابعا مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس تحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتداء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 كيف الهم يا شيخ عبد الله؟ الهم كيف؟ طيب نمشي؟ نمضي ولا نوقف شوي. ان نفتح شوي نتوضا ونصلي الضحى او الشروق ماشي؟ عشان نتنشط يعني. لذلك يعني ما احد يخرج من المسجد خليكم. الله لا ودينا الكبسة في هذا شيخ لا ناطق الطلبه رساله الشيخ الله يحفظه الشيخ الدكتور محمد حافظ الشويبي إذا خطب يعني يضرب على المنبر ضرب شديد بسم الله خير هذا مغربي في واحد مغربي لا لا هذا من فلسطين الخطباطي ما شاء الله يعني بخليك معاه من أول الخطبه لاخر خوش زين أول ما أبدأ بتنام أحكي لك انه يقول لا انت صدقتني من <تصوص> <الخطبة>؟ <الحراندي> مع الصلاة؟ كلها كلها كلها مع الصلاه <الحران> <مع> هذا؟ <الصلاحة> <عشن> <الحران> أيش يقول أشي؟ صليتوا؟ الشيخ بحضر عنده، حضر عنده شقاه ااا سيدنا الطيب يا جاردو. بحضر عنده؟ شقاه الطيب. بحضر عنده الشيخ هذا، هو الشيخ عم ب بينه وبينه علاقة؟ نعم. بس مرة شقاه. الشيخ صلاة صل عفوا يعني. الشيخ يقول في حديث رعاية كلمة هذي كلمات من جل. قاعد حديث واحد. <تصفيق> لا <بكر>. الله يجزاهم كلهم كلهم الله يبزخر. اليوم الناس العوام اليوم الناس العوام بدهم توضيحات تبيينات النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بقاف ما في مشكلة احنا كان يخطب بقاف بقاف طويل يعني نسبيا طويل الصلاة النبي عليه الصلاة ما هم نفهمها صح احنا ما منا نقع في من يطيل جدا إخواننا في مصر بكلك سكتات الشيوخ في مصر في الخطبة أطول من خطب مشايخ الكويت سكوت عيد سكوت المشايخ في مصر أثناء الخطبة السكتات هذه لو نجمعها أطول من خطب المشايخ في الكويت فاحنا لا نريد أن نطيل جدا ولا نريد أيضا أن نضيع الخطبة الناس العوام خاصة يحتاجون لتوضيحات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يقرأ في الجمعة إيش بسبح والغاشية وكان يقرأ بالمنافقون والجمعة طب هذا الصلاة صح؟ يعني طويلة نوعا ما إذن الخطة راح تكون أقل قليلا يعني الصلاة بصلها باطمئنان تبكر نفسها سبب بده عشر دقائق كمثال إذن الخط بسبع دقائق ثمان دقائق هذا مناسب الله عنه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 6 weّု بالھ ك ش ود المنافقون لو تكفرون بما أنزل عليكم كما كفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله دلالة على إيمانهم فإن أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم وقتلوهم أينما وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا يواليكم على أموركم ولا نصيرا يعينكم على أعدائكم إلا الذين فلوا إلى قومهم بينكم وبينهم نتى أو أي قاحدون أو إن قاحد قومهم من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال أو من جاءوكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم فقاتلوكم فاقبلوا من الله عافيته ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم فما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم أو أسرهم فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوهم ويأمنوا قومهم كلما أردوا إلى فيها فإن لم يعتد اشتركوا <تصفيق> أيها فريقا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم ليأمنوهم كلما دعوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع فهؤلاء إذا لم يعتزلوكم بترك قتالكم وينقادوا إليكم مصالحين ويكفوا إليهم عنكم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أخذ وقتلهم حجة واضحة لغدرهم ومكرهم فواعد من الآيات أولا قيام الساعة والبعث بعد الموت حق لا شك فيه فهو وعد الله الحق ثانيا بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم ثالثا الهجرة في سبيل الله تعالى من أبرز صفات المؤمنين التي تظهر حقيقة الإيمان رابعا يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكلف اعذارهم وما كان بمهم أن يقتل من إِلَّا خطأ ومن قتل من فَرَنَ قَتَلَ مِنَ الْخَبَآءِ فَتَحْرِيرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَجِيَّةٌ مَتَلَقَّى إِلَى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 إلا أن يعفو عن الديتي فتسقط فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن فيجب على القاتل عذق نفس مملوكة مؤمنة ولا دية عليه وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل وعلى القاتل عذق نفس مؤمنة عذق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله فإن لم يجب من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفطر فيها ليتوب الله عليه مما فعل وكان الله عليما بأعمال عباده ونياتهم حكيما في تشريعه وتدبيره ومن يخفره ولكن متعلدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه يقتل مؤمنا متعمدا قتل قتله بغير حق فجزاؤه دخول جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وطرده من رحمته وعد له عذابا عظيما لاخترافه هذا الذنب الكبير ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن القاتل لا يخلد أبدا في النار وإنما يعذب فيها مدة طويلة ثم يخرج منها برحمة الله تعالى يا أيها الذين لمن أن ألقى إنه مستلام الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على اسلامه لست مؤمنا وإنما حملت على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه فعند الله مغانم كثيرة ويخير أعظم من هذا كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه فمن فمن الله عليكم بالاسلام فعصم دماءكم فتثبتوا ان الله كان بما تعملون خبيرا مطلعا عليه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم به فوائد من الايات أولا جاء القرآن الكريم معظما حرمة نفس المؤمن وناهيا عن انتهاكها ومرتبا على ذلك أشد العقوبات ثانيا يجب على من قتل مؤمنا خطأ كفارة وهي عتق نفس مملوكة مؤمنة ودية مالية تؤدى لأولياء المقتول ثالثا مشروعية العفو عن القاتل والتنازل عن دية المقتول وهذا حق جعله الله تعالى لورثة القتيل رابعا وجوب التثبت والتبين في الجهاد وعدم الاستعجال في حكم على الناس حتى لا يعتدى على البريء خامسا الاصل في الحكم على الناس الاصل في الحكم على الناس قبول ظاهرهم فمن اظهر الاسلام قبل منه وعومل به وسريرته الى الله لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير الورطة غير الورطة والمجاندون جيد الله بأموالهم وانفسهم فاضل Vielen ja.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 هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم إن الذين ترفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألفتكم الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فقول لهم الملائكة حال قصد أرواحهم توبيخ لهم في أي شيء كنتم من دينكم حتى لم تهاجروا فيجيبون معتذرين كنا ضعفاء لا حول كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن أنفسنا. فيقول لهم الملائكة توبيخ لهم ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على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 that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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مغاظما كثيرا وسعه ومن ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وارضا غير أرضه التي ترك ينال فيها العزة والرزق الواسع ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم وَإِذَا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح سافرتم في الارض فليس عليكم اثم في قصر الصلاه الرباعيه من اربع ركعات الى ركعتين ان خفتم ان يلحقكم مكروه من الكافرين ان الكافرين كانوا لكم ايها المؤمنون اعداء بيني العداوه فوائد من الآيات أولا فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين وأن الله وعدهم منازل عالية في الجنة لا يبلغها غيرهم ثانيا أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لهم من أجل إن حسنت نيتهم ثالثا فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده رابعا مشروعية قصر الصلاة في حال السفر وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَامْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَرَتَّحُوا قَائِلًا مِنْهُمْ عَدْ وَلِيَأْقُلُ what كنت أيها الرسول في الجيش وقت قتال العدو فأردت أن تصلي بهم فقسم الجيش طائفتين تقوم طائفة منهم تصلي معك وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم والتكن الطائفة الأخرى في حراستكم فإذا صلت الطائفة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو ولتأتي الطائفة التي كانت في الحراسة فلم يصلوا فليصلوا ركعة مع الإمام فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم ولياخذوا حذرهم من عدوهم وليحملوا أسلحتهم فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعاتكم إذا صليتم فيحملون عليكم حملة واحدة ويأخذونكم في غفلتكم ولا إثم عليكم إن أصابكم اذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها واحترزوا من عدوكم بما تستطيعون إن الله هيئ للكافرين عذابا مهينا لهم. إلى <تصفيق> الله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 ولا تهنوا بابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون تضعفوا أيها المؤمنون ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين فإن كنتم تألمون لما يصيبكم من القتل والجراح فإنهم كذلك يألمون كما تألمون ويصيبهم مثل ما يصيبكم فلا يكن صبرهم أعظم من صبركم فإنكم ترجون من الله فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والثأيد ما لا يرجونه وكان الله عليما بأحوال عباده حكيما في تدبيره وتشريعه إِنَّا al إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك لا بهواك ورأيك ولا تكل الخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعا ترد عنهم من طالبهم بالحق فوائد من الآيات أولا مشروعية صلات الخوف وبيان أحكامها وصفاتها ثانيا الأمر وبيان أحكامها وصفتها ثانيا الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال وأن المؤمنة لا يعذر في تركها حتى لو كان في عبابه ثالثا مشروعية دوام ذكر الله تعالى على كل حال فهو حياة القلوب وسبب طمأنينتها رابعا وجوب إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة من غير تأخير خامسا النهي عن الضعف والكسل في حال قتال العدو والأمر بالصبر على قتاله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 ولا تخاصم عن أي شخص يقع في جرم وينفيه عن نفسه حتى يأتيك في أمره شيء تعلمه والله لا يحب هؤلاء الخوانة الكاذبين يستخون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم إذ ما لا يغطى من القول وكان الله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 terhadap orang-orang jadi karena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 يعمل عملا سيئا او يظلم نفسه باختراف المعاصي ثم يطلب المغفرة من الله مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه يجد الله ابدا غفورا لذنوبه رحيما به. ومن يفسد اثما فانما عذبه على نفسه وكان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 وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجع عليها وأنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك وكان فضل الله عليك بالنبوة والعثمة عظيمة فوائد من الآيات أولا النهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين لأن ذلك من التعاون على الاسم والعدوان ثانيا ينبغي للمؤمن الحق أن يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء منه فوق كل لأحد من الناس ثالثا سعة رحمة الله ومغفرته لمن ظلم نفسه مهما كان ظلمه إذا صدق في توبته ورجع عن ذنبه رابعا التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه وأن فعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم لا خير في كثير من نجوان إلا أن أول صدقة أو عروف أو خير في كثيرا من الكلام الذي يسره الناس ولا نفع منه إلا إن كان كلامهم أمرا بصدقة أو معروف جاء به الشرع أو دل عليه العقل أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازرين ومن يفعل ذلك يبتغي مرضاة الله فسوف أتيه ثوابا عظيما. ومن يشافح الرسول من بعد ما تبين لهم هدى ويكتبع يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين نتركه ومختار لنفسه ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد وندخله نار جهنم يعاني حرها وساءت مرجعا لأهلها إن الله لا يغفر يشرك ويغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به بل يخلد المشرك في النار ويغفر ما دون الشرك من المعاصي من يشاء برحمته وفضله ومن يشرك مع الله احدا فقد ضل عن الحق ضلالا بعيدا لانه سوى بين الخالق والمخلوق <تصفيق> لا يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله إلا أوثان مسماتاً بأسماء الإناث كاللاة والعزة لا نفعلها ولا ضر وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطان متمردا على ربه عاصياً له لأنه هو الذي أمرهم بعبارة الأوثان الله وقال لأتخذن الميلات ولذلك طرده الله من رحمته وقال هذا الشيطان لربه حانثا لا اجعل لنا من عبادك نصيبا معلوما اغويهم عن الحق ولا اغوي ولا اضلنهم ولا من يمنهم ولا ولا أصدنهم عن صراطك المستقيم ولا أمنيَنهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم ولا آمرنهم بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها ولا آمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسارا بينا بموالاة الشيطان برجينا يهدوهم وما إلا ظروفا يعيدهم الشيطان الوعود الكاذبة ويمنيهم الأمان الباطلة وما يعدهم في الواقع إلا باطلا لا حقيقة له أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهربا يلجؤون إليه فوائد من الآيات أولا أكثر تناجي الناس لا خير فيه بل ربما كان فيه وزر وقليل من كلامهم فيما بينهم يتضمن خيرا ومعروفا ثانيا معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتها البعد عن الله ودقول النار ثالثا كل الذنوب تحت مشيئة الله فقد يغفر لصاحبها إلا الشرك لا يغفره الله أبدا رابعا غاية الشيطان غاية الشيطان صرف الناس عن عبارة الله تعالى ومن أعظم وسائله تزيين الباطل بالأماني الغرارة والوعود الكاذبة والذين آمنوا وعنوا الصالحات سنغفرهم جنات جنات تجري لما ذكر الله جزاء أتباع الشيطان ذكر جزاء أتباع الرسل فقال والذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات الصالح وعملوا الأعمال الصالحة المخربة إليه سنذكرهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا وعدا من الله ووعده تعالى حق فهو لا يخلف الميعاد ولا أحد أصدق من الله قوله ليس ولا أماني أمر النجاة والفوز تابع لما تتمنون أيها المسلمون أو لما يتمناه أهل الكتاب بل الأمر تابع للعمل فمن يعمل منكم عملا سي أن يجاز به يوم القيامة ولا يجد له من دون الله وليا يجلب له النفع ولا نصيرا يدفع عنه الضر ومن يعمل نفطا لحاتم دتر نوانته من, من أو أولى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 ولا أحد أحسن دينا ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا وأحسن في عمله واتبع دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد صلى الله عليه وسلم مائلا عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان واصطفى الله نبيه إبراهيم عليه السلام خليلا من بين سائر خلقه ولله مصر ما في السماوات وما في الأرض ولله ولله ما في السماوات وما في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 ولا ترغبون في نكاحهن وتمنعونهن من النكاح طمعا في اموالهن ويبين لكم ما يجب في المستضعفين من الصغار من اعطائهم حقهم من الميراث والا تظلموهم بالاستيلاء على اموالهم ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شانهم في الدنيا والاخره وما تفعلوا من خير لليتامى وغيرهم فإن الله عليم به وسيجازيكم به فوائد من الآيات اولا ما عند الله من الثواب لا ينال بمجرد الأمان بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح ثانيا الجزاء من جنس العمل فمن يعمل سوءا به ومن يعمل خيرا يجزب أحسن منه ثالثا الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله تعالى رابعا عظم الإسلام حقوق الفئات الضعيفة من النساء والصغار فحرم الاعتداء عليها وأوجب رعاية مصالحها في ضوء ما شرع وإن رأت خافت من قبلها نسوذة أو إعراضا فلا دناء عليهما أن يصلح بينهما سلحا والصلم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 تستطيع أيها الأزواج أن تعدل العدل التام مع الزوجات في الميل القلبي ولو حرصتم على ذلك بسبب ظروف ربما تكون خارجة عن إرادتكم فلا تميل كل الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها مثل المعلقة لا هي ذات زوج يقوم بحقها ولا غير ذات زوج فتتطلع للزواج وإن تصلح ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة وتتقوا الله في فيها فإن الله كان غفورا رحيما بكم وإن يتفرق الله كل من وَكَانَ وكان الله واسعا وإن تفرق الزوجان بطلاق أو خلع يغني الله كل منهما من فضله الواسع فيغني الرجل بزوج خير له منها ويغني المرأة بزوج خير له لها منه وكان الله واسع الفضل والرحمة حكيما في تدبيره وتقديره ولله ما في السماوات وما في الأرض وقد وصينا الذين أوتوا الكتابين قبل قصر إيانا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 وكفى بالله وكيلا ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض المستحق أن يطاع ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض المستحق أن يطاع وكفى بالله قائما بتدبير كل شؤون خلقه إِنْ يَشَأْ يُذْهِدُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ويأتي وكان الله على ذلك يشأ يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه وكان الله على ذلك قديره من ثواب الدنيا ثواب الدنيا والاخره وسلم الله كان منكم أيها الناس يريد بعمله ثواب الدنيا فقط، فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة. فيطلب ثوابه ما منه، وكان الله سميع لأقوالكم بصيرا بأفعالكم وسيجازيكم عليها. فواعد من الآيات أولا استحباب المصالحة بين الزوجين عند المنازعة وتغليب المصلحة بالتنازل عن بعض الحقوق إذا لعقد الزوجية ثانيا أوجب الله تعالى العدل بين الزوجات خاصة في الأمور المادية التي هي في الأزواج وتسامح الشرع حين يتعذر العدل في الأمور المعنوية كالحب والميل القلبي ثالثا لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت العشرة بينهما رابعا الوصية الجامعة للخلق جميعا أولهم وآخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال الأوامر والجتناب النواهي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء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 أيها الذين آمنوا ثبتوا على إيمانكم بالله وبرسوله وبالقرآن الذي أنزله على رسوله وبالكتب التي أنزلها على الرسل من قبله ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسوله وبيوم القيامة فقد بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما. إن الذين آمنوا ثم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم تبيلا إن الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمان بأن دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه ثم دخلوا فيه ثم ارتدوا عنه وأصروا على الكفر وماتوا عليه لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه تعالى بشر المنافعين بأن لهم عذابا ندي بشر أيها الرسول المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابا مؤلمة الذين ينتقلون الكابرين أولياء هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم أيطلبون عندهم النصرة والمنع، فالنصرة والمنع هي لله جميعا ومنه سبحانه وقد أنزل عليهم طفل قد نزل الله عليكم أيها المؤمنون في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف عن مجالستهم حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها إنكم إذا جالستمهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر الله لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما جل عصوا الله بكفرهم إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر والكافرين في نار جهنم يوم القيامة معا فوائد من الآيات أولا وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من القرابة ثانيا على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح ويثبته في قلبه ثالثاً عظم خطر المنافقين على الإسلام وأهله ولهذا فقد توعدهم الله بأشد العقوبة في الآخرة رابعا إذا لم يستطع المؤمن الإنكار على من يتطاول على آيات الله وشرعه فلا يجوز له الجلوس معه على هذه الحال الذين <تصفيق> يتربصون لكم فإن كان الذين يتوقفون لكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا أن نصنعكم وإن كان الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا ألم نكم معكم شهدنا ما شهدتم لينالوا من الغنيمة وإن كان للكافرين حظ قالوا لهم ألم نحمكم وندافع عنكم ونمنعكم من المؤمنين بأعانتكم وتخذيلهم فالله يحكم بينكم يوم جميعا يوم القيامة فيجاز المؤمنين بدخول الجنة ويجاز المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار ولن يجعل الله بفضله للكافرين سلطاً على المؤمنين بل سيجعل العاقبة لهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا رسالة لا يرامون أهلاً ولا يضطرون الله إلا قليلاً إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام وأضمار الكفر وهو خادع لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال كارهين لها ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا رأوا المؤمنين فقط إذا رأوا المؤمنين <تصفيق>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 الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين تريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دالة على استحقاقكم العذاب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ومن معتده لهم إن المنافقين سيجعلهم الله في المكان الأسفل من النار يوم القيامة ولن تجد لهم نصيرا يدفع عنهم العذاب إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتقروا بالله وأصلحوا دينه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 وآمنتم به ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه عليما بإيمان خلقه وسيجازي كلا بعمله فوائد من الآيات اولا بيان صفات المنافقين ومنها حرصهم على حظ أنفسهم سواء كان مع المؤمنين أو مع الكافرين ثانيا أعظم صفات المنافقين تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم فلا هم مع المؤمنين حقا ولا مع الكافرين ثالثا النهي الشديد عن اتخاذ الكافر أولياء من دون المؤمنين رابعا أعظم ما يتقي به المرء عذاب الله تعالى في الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد مبارك الله فيكم.